ولو يؤاخذ اللهن تبما كتبوا ما تركوا على وهرية ما تركوا على وهرية من دابة ولكن يؤخرهم إلى أدل مسمى إلى أدل مسمى فإذا جاء أدبهم فإن الله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 وآثارهم وكل شيء نحصيناه فيه